أحلى عبادة في العالم هي الصلاة التي إذا سلمت وانتهيت منها تحش براحة وأنك فعلا قد تضيح ابن الجوزي يقول عن صلاةهم يقول إنا في روضة طعامنا فيها الخشوع شرابنا فيها الدموع وقد يقول قائل لكن هذه اللذة يعني عند الشابقين من السلف وفي العثور المتقدمة وليس في هذه الأيام سبحان الله من قال هذا ذاق هذه اللذة ولا أصنف لك ومن عمرك ومن قبل فترة بسيطة ماذا تأتي هذه اللذة ومن أي تأتي كيف تشرب وماذا تنهد وإذا أتت لماذا لا تستمر وكيف أجعلها تستمر إنها الشر من الأشرار كما يسميها الدقييم ولكي من الذين هم في صلاتهم خاشعون لابد أن تكون ذاك مطاتيح الصلاة وللصلاة أشرار ومفاتيح كثيرة منها نساح سحري غير صلاة الأهلاك أختي الكريمة أختي الكريمة انا الآن بين أيديكم فاتحا زراعي أدعوكم إلى صلاة نديدة تشفي الصدور وتضغط الهموم وتزيل الغموم